ورجحت ز ي ا د ة ا ل إ ي م ا ن بما تزيد ط ا ع ة ا ل إ ن س ا ن ونقصه بنقصها وقيل لا وقيل لا خلف كذا قد نقيل فواجب له الوجود والقيم كذا بقاء لا يشاب بالعدم و أ ن ه لما ينال العدم مخالف ب ر ه ن هذا القدام قيامه بالنفس و ح د ا ن ي ة منزه ا و ص ف ه س ا ن ي ة عن ضد أ و شبه شريك م ط ل ق ووالد كذا الولد و ا ل أ ص د ق ه وقدره ارادات وغيرت أ م ر ا و إ ل م ا والرضا كما ثابت و إ ل م ه ولا يقال م ت س ب فاتبع سبيل الحق وتراحي ا ل ث ي ب حياته كذا الكلام السمع ثم البصر بذي ا ن ا ل س م ع فهل له إ د ر ا ك أ و لا خلف و إ ن د ا ق و ا من صح فيه الوقف